Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Alhaqtu ma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 لنجعلها لكم تذكرة وتعيى أذن واعية فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة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 ما أغن عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلقوا